الباب الحادي عشر باب في المجاهدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادالي وليا فقد آذنته بالحرب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 وان سالني اعطيته ولئن استعاذني لاعيذنه رواه البخاري اذنته اعلمته باني محارب له استعاذني روي بالنون وبالباب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هروله رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها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 هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر احيا الليل وأيقى وأهله وجد وشد المئزر متفق عليه والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان والمئزر الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء وقيل المراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال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 قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره متفق عليه وفي روايه لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعنى أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئه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 فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فاطال القيام حتى هممت بامر سوء قيل وما هممت به قال هممت ان اجلس وادعه متفق عليه عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب إلى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري عن ابي فراس الربيعة بن كعب الاسلمي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 قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجده إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن بسر بضم الباء وبالسين المهملة عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي انس بن النظر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بضع وثمانين ضربة بالسيف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 الى اخرها متفق عليه لا يرينا الله روي بضم الياء وكسر الراء أي لا الله ذلك للناس وروي بفتحهما ومعناه ظاهر والله اعلم عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال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 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية متفق عليه ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعه بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا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 وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث